والَّذينَ لا يَدعونَ مَ الله إلَهن آخَرَ وَلَا يَقُتُلونَ نَّفْسََّ حَظَّمَ اللهَّهُ إِللاا بِالحَقتِ وَلَا يَزْنون والَّينَ لا يدعون مَ اللهَّ إلَه آقرَر لَا يَقُتُلونَ نَفْسََّ حََّّمَ اللَّهُ إَِّا بِالحَقتِ وَلاَا يَلون ومن يفعل ذلك يلقا اثاما ومن يفعل ذلك يلقا اثاما يضاف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاف له العذاب إلا من تاب و صالِحم فَأُولائِكَ يُبَذزِر اللهَّهُ سَئاتِهِم حسَنَات إ كَاب وَآمَنَ وَامِ مًَا صالح فَأول إِكَْ يُبَزِر الله سَاتِ خَترَ وَوكانَ اللههُ غَفُورَ الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا ولن كان عاملا صالحا فانه الله متابا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 يا خَيْرُ عَلَيْهَا صُمٌّ وَمُنْهَمِنا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما واردين فيها واردين فيها عسنت مستقرا ومقاما عسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما